والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ماهر عبد الرحمن شخاشيرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة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 وجوهي يومئذ ناظره الى ربي هانهر ووجوهي يومئذ باسره تظن ان يفعل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 أَوَلْإِنْسَانٌ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنْ نُطْفَةٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى حيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتا على الانسان صالحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان سلامه نقفه امشاج نبتيه أَمْ شَاجَرْنَ النَّبَتَ لِيَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَاهِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا لَهُمْ وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَذْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على كبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَنطَرِيرًا فَوَقَاهمُ الله شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُم نَّظَرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا أَصْبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ولا وَلا هيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوائرا قوائر من فضة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 وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم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 يَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَلِذَا شِئْنَا بَثَّنَّا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِيرٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما كوا عدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أطتت لأي يوم أجلت ليوم الفصد وما أدراك ما يوم الفصد ويل يومئذ للمكذبين فلم نهنك الأولى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 فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم, وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ مَأْوِئِ النَّاكِذِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون ومتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده